فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا الْمَنُّ بَعْدُ وَإِنَّ مَا حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَن زُيِّنَ عمله مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيه بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر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 ريتََّينَ فِي قُلُ بَِّ رَضُو يظُرُونَلَك يظُرُون يَلَكَ نَظَرَ الْ المَغْش عَيْهِ مِنَ المَوْوتِ فَأَل لَهُم طَعْتُ وَقَول مروف فَإذاَا عَزَمَ الأمرُ فَلَو صَدَقُ الله لََانَ خَيرَ اللَهُم. فَهَلَعَسَيْتُمْ ان توليتم ان تفسدوا في الارض ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنه الله فاصمهم واعمى ابصارهم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 خطا هوا وكره رضوانه وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفته بسماهم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 وَدْعَوْنَا لِتُوفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا ر <تصفيق>